في بضْعِ سِنِينَ إلاّ الأمرُ من قبل ومن بعدُ ويومئذٍ يفرحُ المؤمنون بنصرِ اللهِ ينصر من يشاءُ وهو العزيزُ الرحيمُ وعدُ اللهِ لا يخلفُ اللهُ وعدَهُ ولكنّ أكثرَ الناسِ لا يعلمون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 أو لم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله يظلمهم فما كان الله يظلمهم ولكن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 للعالمين. ومن آياته ملا مؤم بالليل والنهار وفتقاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي, فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 al-sirin فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم المنيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريخ منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 وما اتيتم من ربا يرضى في اموال الناس فلا يرضى عند الله وما وما اتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله فولائكم المضعفون Allah الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيئا سبحانه وتعالى عما يشركون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 ومن آياته أَنْ يرسل الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَنُزِّلَ من رحمته ولتجري الفلك بأمره ظَمْأَ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لِيُؤَخِّرَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ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 فإنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون